وَقَالَ فِرْعَوْنُ زَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي يا ربكم من كل متكبر لا يؤمن باليوم الحساب فقال رجل مؤمن من ألف o rabbi Allahulaceökkum bir be yine rabbi kum Ve iyi ku kedi ben veley kendi bu Ve iyi kusaadiıyorsun bekum berguldi إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ كَذَابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ضَاهِذٌ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَاسِلِ اللَّهِ إِنْجَاءً قَالَ فِرْعَوْنُ مَا إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فقال الذي آمن يا قوم إني أقاط عليكم مثل يوم مثل ذب قوم نوح وعاد وسعود والذين من بعدهم وما الله يريد في الملل العباد ويا قوم إنني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من